أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكنها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بنا أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أجمع وإليه نائب وكذلك أنزل له حصن عربيا ولئن تبعته أهوهم بعد جاءك من العلم ما لك مما من الله ميؤديه من ولا قَالُوا قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يمحو الله مَا يَشَاءُ يَمْحُ اللَّهُ مَعَاشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعَادَهُ الْمُنْكِثَادَ وَإِنَّا نُرِيَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدْهُمْ أَوْ نَتَرَى فَيُنَّك فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَظْمَا